بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبشط رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة او حي او ميت او شاهد او غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا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 اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك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 اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا أنت. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عبدالك أذكار المساء بسم الله الرحمن الرحيم